السؤال الثاني هل للأسماء والصفات أثر في علاج الخلافات الأسرية نعم لها الأثر العظيم في, في علاج الخلافات الأسرية لو تفكر الزوج في معاني الأسماء التي أخذناها والتي سنأخذها لأحسن إلى أهله غاية الإحسان ولو تفكرت الزوجة في هذه الأسماء أن الله جل وعلا كريم، إن الله جل وعلا رقيب، أنه سبحانه وتعالى حسيب، أنه جل وعلا متين لأحسن غاية الإحسان. المشاكل الأسرية في الفترة الأخيرة كثرت وتفاقمت وانتشرت حتى لا يكاد يخلو منها بيت، ما الله السلام والعافية. ما السبب؟ أعرضنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقطعت أواصر الأسرة وتمزقت العلاقات الأسرية وصرنا شذر مذر وركنا البيت الأب والأم فإذا افترق وتنازع تدمرت الأسرة لا يبقى شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم خيرا استوصوا بالنساء وعوان أسيرات هذه امرأة أسيرة عندك ضعيفة استوصي بها خيرا وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأمر المرأة بطاعة الزوج تحفظ في ماله وتحفظه في ولده ولا يرى منها ما يكره وقال الآل العلم هو جنتك ونارك فلو أدت المرأة واجبها تجاه زوجها وعد الزوج واجبه تجاه زوجته لذهبت هذه الخلافات لكن بعض الرجال للأسف الشديد يعني استعراض عضلات ليست حياء أسرية استخدام مبدأ القوة وعدم المبالاة يكرم جميع الناس إلا أهل بيته ويفرح معه الجميع إلا زوجته ويدعو الناس إلى الطعام والشراب وأهل بيته أحوج الناس إلى ابتسامه منه وكذلك الزوجة في في زماننا هذا انشغلت عن حاجيات زوجها وكأنه جماد في البيت لا قيمة له إلا من رحم الله تحسن المرأة إلى زوجها ويحسن الزوج إلى زوجته والله لن تجد الخلافات نتفكر في أثر هذه الأسماء في حياتنا ونذهب عما يقلق وضعنا الأسري من المنغصات المرأة تخفف شيء من الطلبات ومن الإزعاجات وتنظر في حال زوجها وما يمكن أن تستمر به سفينة الأسرة والرجل لا يكثر التنغيص على زوجته وأقول من التنغيص عليها كثرة الكلام في التعدد هذا حقيقة من الإساءة ليس من الإحسان الله جل وعلا أباح لك التعدد فافتح لنفسك بابا واسأل الله الثبات والتوفيق أما أن تعكر حياتك المستقرة بأمر لا فائدة منه ولا ثمرة هذا ليس بفعل الأكارم الذين يحرصون على استقرار بيوتهم سلامة هذه الأسرة من التفكك كل يؤدي واجبه لو أدينا واجبنا والله ما محتجنا إلى شيء لا من الإرشاد الأسري ولا من مجالس الصلح ولا غير ذلك لكن حينما قصرنا وصار كل واحد يأبى إلا أن يأخذ حقه كاملا لا يتنازل وتعامل معاملة الشريك لشريكه تدمرت الأسر هذا يركب رأسه وتلك تركب رأسها ويضيع الأبناء